رحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم شاد سميعا بصيرا إنا هدينا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان نزاجها كافورا عيني يوطون بالنذر ويخافون يوما كان شرم مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 وأن يدخلنا الجنة برحمة منه إنه هو العزيز الغفار آمين آمين وصلى اللهم على محمد النبي الأمي الأمين صلوات الله وسلامه عليه أيها الإخوة المؤمنون عباد الله نواصل بفضل الله عز وجل وبحوله وتوفيقه ما بدأناه من الكلام في آفات اللسان وذلك من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند وابن ماجة في سننه والترمزي كذلك من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حيث قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته خاليا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال لقد سألت عن عظيم. وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك, ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم له الحديث إلى أن قال في آخره وقد ذكرت الحديث مرارا فلا داعي لإعادة ذكره ففي نهايته قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله فقال معاذ بلى يا رسول الله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وفي بعض الروايات فأشار إلى لسانه وقال كف عليك هذا فقال معاذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لم أخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم هل يكب الناس هل يتسبب في هلاك الناس هل يؤدي إلى دمار الناس وخسار الناس إلا حصائد ألسنتهم حصائد اللسان هلاك الإنسان أو نجاة الإنسان حول آفات اللسان من خلال هذه المقولة التي قالها صلى الله عليه وسلم جعلنا سلسلة طويلة تناولنا من خلالها الكلام عن خطورة اللسان ثم بدأنا في الكلام عن آفاته مرورا بالغيبة والنميمة وإفشاء الأسرار والكذب والإفك والإشاعات والزور والقذف وغير ذلك من الآفات التي تعرضنا لها بالتفصيل ولا يزال هناك في هذه السلسلة قضايا تتعلق باللسان وأحب أن أنبه الجماهير أن هذه السلسلة ما أريد بها التنظير لنقول إن من آفات اللسان كذا وكذا فنحفظه ونفهمه دون أن نطبقه إنما هذه سلسلة آداب تحتاج إليها الجماهير ويحتاج إليها أفراد المسلمين فإن شكوى الناس اليوم أننا لا نجد إسلاما مطبقا أننا لا نجد عملا يترجم هذا الدين أننا لا نجد سلوكا وخلوقا يترجم عن مدلول كتاب رب العالمين وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ففي حقيقة الأمر هذه سلسلة تربوية تؤدب الجماهير بأدب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الأدب هو الدين كله الأدب هو الدين كله والأمة تحتاج إلى أن تتأدب بما جاء في كتابها وبما جاء على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم وصدق ابن المبارك عندما قال نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى قليل من العلم نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى قليل من العلم يعني مصيبة الناس ليست في قلة العلم ابتداء وإن كان ذلك مطلوب وأساسي لكن المصيبة أننا لا نترجم ذلك إلى واقع المغتاب يعلم أنها غيبة والنمام يعلم أنها نميمة والذي يفشي الأسرار يعلم أنها من الآفات والذي يخوض في صيرة الناس بالإفك والبهتان ويقذف ويشهد الزور إلى غير ذلك هؤلاء لا يعلمون أبدا يعلمون يعلمون جيدا أن ذلك حرام إذن نحن إلى كثير من الأدب العلماء في الحقيقة كانوا يحرصون على تلقي الأدب قبل تلقي العلم حتى نجد معاملات صادقة بين المسلمين لما قيل للشافعي رحمه الله تعالى كيف شهوتك للعلم للأدب كيف شهوتك تشوف الشافعي محمد بن إدريس العالم الرباني إلى الأدب فقال رحمه الله تعالى إني لأسمع بالحرف منه فتود أعضائي لو أن لها اسما تعرف به قيل له وكيف طلبك للأدب مش للعلم وكيف طلبك للأدب قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره طلب المرأة المضلة ولدها فنتخيل امرأة ليس لها الا ولد واحد فضاع منها كيف يمكن ان يكون حال هذه المرأة تجن لا تستطيع ان تهدأ لحظة لا فكرا ولا بدنا ولا يغمض لها جفن وتظل في حركة دعوبة الليل والنهار تطلبوا عن هذا الولد هذا حال الشافعي في طلب الأدب الأدب ده قضية خطيرة جدا فالأدب هو عنوان السعادة والفلاح وقلة الأدب عنوان الشقاوة والبوار صدق أبو حفص عندما قال الأدب في الظاهر عنوان على الأدب في الباطن عنوانه الأدب في الظاهر فهذه السلسلة التي يحتاجها الناس في التذكير والتثبيت والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد من أن نعيها جيدا وأن ندارسها جيدا حتى نعطي نموذجا عمليا لديننا ولمنهج ربنا ولمنهج رسولنا صلى الله عليه وسلم الأدب ومن ضمن الأدب وآفات اللسان نعيش هذه اللحظات مع آفة جديدة من آفات اللسان وهي آفة المدح آفة المدح التي تسببت في تغير الذمم والضمائر وإسناد الأمر إلى غير أهل والتي نتج عنها أننا أصبحنا نرائي وننافق ونكذب ونشهد بغير الحق إلى غير ذلك آفة من آفات اللسان هي آفة المدح وقد روى البخاري في صحيحه تحت عنوان قال فيه باب ما يكره من التمادح ما يكره من التمادح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل بامدحه فقال صلى الله عليه وسلم ويحك لقد قطعت ظهر صاحبك وفي رواية أهلكتم ظهر صاحبكم هذا الحديث ذكره مسلم تحت عنوان قال فيه باب ما يكره من المدح إذا أفرط يبقى هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على آخر يمدحه فقال أهلكت أو قاطعت ظهر صاحبك ثم ذكر البخاري أيضا حديثا من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه أيضا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأثني عليه خيرا فقال صلى الله عليه وسلم لقد قطعتم عنقا صاحبكم عنق صاحبكم إذا كان لا لابد مادحا أخاه لازم يمدحه فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا أو في رواية ولا أزكي على الله أحدا يقول قطعتم عنق صاحبكم إذا كان أحدكم لابد مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا ما معنى هذا الكلام باختصار بمنتهى البساطة البخاري لما قال ما يكره من التمادح ذكره في في كتاب الشهادات تحت عنوان قال ما يكره من الاطناب في التمادح هذا الكلام معناه إيه؟ أن المدح إذا كان فيه إفراط ومبالغة كان النهي عنه ولذلك ما يكره من التمادح التمادح أي الإفراط والمبالغة في المدح مسلم لما قال قال إذا أفرت فدل ذلك على أنه مقيد بالإفراط وبالتفريط فذلك المنهي عنهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العقوبة الشديدة والعاقبة الوخيمة فقال في مرة أهلكتم أو قطعتم ظهره صاحبكم. وفي رواية عنق صاحبكم وفيه إشارة هي استعارة استعارة من القتل استعارة من القتل فقطع الظهر أو قطع العنق معناه القتل لكن القتل هنا في الدين الهلاك هنا في الدين وهو أشد يعني أنا كوني أقتل بدن فهذا ضرره محصور أما كوني أمدحه وأفتنه في ديني فهذا ضرره أشد لأن الخسارة فيه في الدنيا والآخرة لذلك قال قطعتم أهلكتم عنق ظهر صاحبكم أما قوله أحسب كذا لأن أنا بشر أنا بشر وأنت بشر فنحكم بالظاهر يبقى أنا أقول أحسب يعني أنا أفهمتك كده ظهر لي منك كذا لكني لا أعلم غيره والله حسيب أي أعلم به مني ولا أزكي أي لا أقطع لأنني لا أعلم الغيب ولا أعلم الباطن فلأني لا أعلم الغيب ولا أعلم الباطن فأترك ذلك لله فلا أقطع بهذا لأحد ولا أزكي على الله أحدا إذن لا أقطع لأني أفقد علم الغيبة وأفقد علم الباطن لذلك الله حسيبه هذا ذكره البخاري في باب آخر من حديث وعند مسلم أيضا عن مجاهد عن أبي معمر أن رجلا دخل على أمير من الأمراء فمدحه قاعد يمدحه في بعض الروايات أن هذا الأمير الممدوح كان هو عثمان بن عفان أنا عايزك تتخيل معي أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه رجل بيمدحه فلا شك أنه سيقول حقا رجل بيمدح سيدنا عثمان الذي كانت تستحي منه ملائكة الرحمن زوج ابنتي خير الأنام صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنان وبالشهادة من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم الذي أنفق ماله فمشر بالجنة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بل بمغفرة الذنب مما تقدم ومع ذلك وقف الرجل يمدح عثمانا أمير المؤمنين فجعل المقداد المقداد بن الأسود يحثو يجثو على ركبتين نزل على ركبتين ويحثو في وجه المادح التراب يمسك تراب كده وقدم فش في وجه المادح التراب يمسك تراب كده وقدم فش المقداد بن الأسود كان ضخما كان ما شاء الله كده كان ضخما فلما جثى على ركبتيه أحدث لفت نظر لأنه ضخط فلما ينزل على ركبتيه يبقى الناس تلتفت فلما رأى عثمان ذلك قال ما شأنك في ايه ليه بتعمل كده ما الذي حصل ما شأنك فقال المقداد يا أمير المؤمنين إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أحثوا في وجوه المداحين الطراب وفي رواية إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم الطراب فنزل هو ويمسك الطراب ولم يفش رجل والعلماء في تأويل هذا الحديث لهم أقوال في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم الطراب احثوا في وجوههم الطراب دي لها أكثر من تأويل يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أن معنى احثوا في وجوههم الطراب يعني على الحقيقة على الظاهر يعني تمسك تراب وترميه في وشه كما فعل المقداد بن الأسف وهذا تأويل تأويل آخر قوله النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه مضطراب يعني خيبوهم ولا تعطوهم شيئا لان المادح بيبقى عايز ايه ما عايز فلوس ايه ما عايز منصب ايه ما عايز اي اكرامية اي شيء كده فالغالب في المادح انه يمدح لشيء او على الاقل انك ترضى عنه تصاحبه تقربه منك فقالوا معنى أحثوا في وجوههم الطراب أي خيبوهم ولا تعطوهم شيئا كناية عن أنه إذا ذهب إنسان لقضاء حاجة ثم رجع ولم يقضيها يقولون رجع خاوي الكفين كفاه مملؤتان بالطراب يعني فاضي وليس معه شيء يبقى أحثوا أي لا تعطوهم شيئا وهذا هو التأويل الثاني التأويل الثالث أعطوهم احثوا في وجوههم التراب يعني اعطوهم ادوهم لهم عزينه طب ليه قال البيضوي لأن الذي يعطاه تراب فكل الذي فوق التراب تراب فخليه يفرح به وهذا تأويل تأويل رابع وهو أن الكلام للممدوح يعني احثوا في وجوههم التراب أي على الممدوح لما وحد يجي من دحني أو من أمسك التراب بإيدي وانثر بين يديه يعني أفرده كده كأني أذكر نفسي بما قالي فلا أتأثر بمدحه يعني هو يقول مهما يقول بقى زي ما قال سفيان ابن عيين من عرف نفسه لم يضره المدح أنا عارف نفسي فمهما تقول فيي أنا عارف نفسي إذا عرفت نفسك لا يضرك المدح أبداً فهذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه حاصل مهم وهو النهي عن المدح للآخرين وأن ذلك قد يجر إلى ما لا يرضي الله عز وجل ولكن ذلك يحتاج إلى بسط لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح؟ ليه؟ ما هي المشكلة لما يمدح لما واحد يمدح واحد؟ المدح له آفات آفات المدح قد تكون في المادح وقد تكون في الممدوح قد تكون الم... الآفات في المادح وفي الممدوح يعني ماذا؟ الآفات التي في المدح تتعلق بالممدوح يعني أنا أمدح واحد يمدحني طب ما هو الخطر علي الخطر الأول قد يجر في إلى الكبر والعجب والرياء أعجب بنفسي بقى. ما شاء الله ده أنت شيخ عظيم ما شاء الله ده أنت رجل كريم ما شاء الله ده أنت ما شاء الله مدرس ممتاز ده أنت دكتور فإذا به يعجب فيفخر ويرائي ويتكبر وهذه آفة الهلاك هذه علامة الهلاك هذه آفة خطيرة جدا لذلك جاء النهي عن المدح حتى لا يجر المدح إلى الكبر والعجب والرياء الآفة الثانية أن الممدوحة قد يعجب بعمله فيقعد عن العمل لما تقوله بقى ده انت بقيت شيخ الإسلام خلاص باش بحتاجه أرى تاني بقى مش محتاج أرجع للشيوخ تاني مش محتاج أن أنا بعد كده أذاكر زي ما يقولك وهذا رأي وهذا رأي وهذا رأي فأصبحت هناك أحادية الفكر وأحادية الرأي وأحادية الرؤية فذلك خطر بسبب المدح لما نيجي نمدع واحد نقول له ما شاء الله عندك الحكمة التي لا ساحل لها وانت ما شاء الله جمعت من أطراف الحكمة ما يعجز عنه العرب وانت اللي فيهم والباقي كده طيب ده معنى ايه الرجل يجن ما يبقاش طبيعي ولذلك يحذر المدح لأجل أن الممدوحة يعجب ويتكبر أو يقعد فلا يعمل خلاص ركن إلى الكلام وركن إلى ما قيل وقعدت همته وفطرت عزيمته فلم يعمل فهذا نهي لأنه قد يترطب ذلك طي وما النهي الذي أتعلق بالمادح طيب أنا أنا بمدح ما الخطر علي المدح قد يجر إلى الكذب شي طبيعي إلا من رحم الله إلا من رحم الله فالمادح يفرط في المدح فيجره المدح إلى الكذب يبقى المطلوب إيه؟ إنك أنت تعتدل وقد يجر المادح مدحه إلى المجاملة والرياء فيجامل ببعض ما ليس فيه على بعض ما هو فيه يعني يقول كلام حق ومعها كلام باطل فهذه من آفات المدح أن يجر إلى ما ليس فيه وأكبر آفة في المادح أنه قد يمدح ظالما يعلم أنه ظالم وقد قال الحسن البصري من دعا لظالم فقد أحب أن يعصى الله في الأرض من دعا لظالم فقد أحب أن يعصى الله في الأرض وهذه نجدها كثيرا عند المادحين بيمدح مهم أنه هو يقدر يستردين ويقوله أنه ان رجل متمكن في الكلام وأنا قلت قصة قديمة ولا مانع من إعادة ذكرها لتبصير الجماهير بمدلول هذا الكلام لما ذكر بعضهم أن أحد الأعراب دخل على أمير من الأمراء وكان هذا الأمير من بلد ذلك الأعرابي فلما قعد عنده وكان الأعرابي جائعا وكان الأعرابي جائعا فلما دخل على الأمير قدم له طعاما وسأله عن أهله في بلده أثناء طعامه فقال كيف حال ابن عمير انت جاي من البلد ابني عمير. كيف حال ابن عمير قال على ما يحب الأمير قد ملأ الدار رجالا ونساء يعني ما شاء الله ينجب وأولاده كثير في رجال ونساء فقال وكيف حال أم عمير قال على ما يصر الأمير طيبة رضية قال وكيف حال الدار قال عامرة بأهلها قال وكيف حال الجمل جملنا زريق قال سمنا وكبر قال وكلبنا إيقاع الكلب بتاعنا إيقاع قال قد ملأ السماء نباحا ملأ السماء نباحا كله جميل كله زي الفل وانت زي الفل وما مشاكل عندين والدنيا خضره والدنيا كلها بتدعي لك وبيبوسوا ايديك وكل حاجه متوفره وما فيش عندنا اي ازمات اطلاقا جميل لكن الاعرابي كان ياكل وما دام بياكل خلاص بقى اطعم الفم تستحي العين الى اخر هذه المقاييس والمفاسق والمفاهيم الفاسده فأمر الأمير بش... برفع الطعام ولم يشبع الأعرابين كانش لسه شبع ومدام مش بيعش يبقى خلاص القضية خسرت فلما رفع الطعام غضب الأعرابيون قال يا أيها الأمير سل عما بدلك اسألني قال كيف حال كلبنا إقاع قال مات قال مات وما الذي أماته قال اختنق من عظمة أكلها من جملكم زريق طب دا الكلب دا كم من ديت بس ملأ السماء نباحا لكن هكذا خيانة الأمانة المدح والذم في نفس الوقت يتاجرون بدينهم وبأقلامهم وبألسنتهم وبورقهم مات الكلب إقاع وما الذي أماته؟ قال اختنق من عظمة من جملكم زريق قال أمات زريق؟ قال نعم قال وما الذي أماته؟ قال من كثرة نقل الطوب اللبن إلى قبر أم عمير أماتت أم عمير؟ قال نعم قال وما الذي أماتها؟ قال من شدة بكائها على عمير ومات عمير قال نعم قال وما الذي أماته قال سقطت الدار عليه فاخذ الأمير العصى وظل يجري وراءه وقد فر الأعرابي كيف يمكن لأناس يملكون قدرا كبيرا من المدح ثم يتحولون في ذات الوقت إلى الذم. إذن صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما يكره من التمادح البخاري ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ولذلك السؤال متى أمدح؟ متى أمدح؟ يعني معنى كده ممنوع المدح خالص؟ لا نجمع بين أدلة الكتاب والسنة متى أمدح؟ يقول البخاري في صحيحه وقد عقد بابا قال المدح بما يعلم يبقى دي أول شرط يبقى أنا أمدح بما إيه؟ بما أعلم ما بجملش ما بقولش سمعت كذا ما بقولش لا بما يعلم المدح بما يعلم ثم ذكر حديثا من حديث سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه النبي سعدا يقول لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد يمشي على الأرض من أهل الجنة إلا لعبد الله ابن سلام أراد البخاري بهذا أن يقول أن النبي قال ما يعلمه صلى الله عليه وسلم ففيه المدح بما يعلم جواز المدح بما يعلم الإنسان من صاحبه فأنا أقوله حقا ثم ذكر أيضا حديثا عن سالم عن أبيه سالم بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الإزار وضابطه وأنه لا يحل للرجل أن يرخي إزاره تحت الكعبين وأن هذا منهي عنه الرجال أن يرخي الثوبة تحت الكعب أو ما يسمى ببز الرجل سمع أبو بكر ذلك ففزع لأن النبي قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ومن جر فوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ففزع أو بكر وقال يا رسول الله إن إزاري يسقط أحيانا وفي رواية إن أحد شق إزاري يسقط أحيانا فقال النبي له صلى الله وسلم إنك لست منهم فهذا في متح أي لست من هؤلاء وفي رواية إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ليه لأنه ينزل وفي بعض روايات وأنا أتعاهده يعني هو ما يفصلش البنطلون طويل ولا بيفصل الجلابية طويلة ولا بيفصل عباية طويلة لا هي عند الكعبين أو فوق فإذا نزل البنطلون أحيانا رغم أنفك البنطلون نزل يتعاهده لكنه لا يتعمده أن يرخي الإزارة إلى تحت الكعبين فلما قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي ثوبي يسترخي أحيانا ولكني أتعهده قال إنك لست منهم ففيه متح لكنه متح بما يعلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب والله يا عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك فيه متح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل ولزوجته عندما أطعم الضيف وبات طويين قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة هذا فيه متح عندما قال لعبد الله بن عمر نعم العبد عبد الله هذا فيه متح إذن يجوز المتح نعم لكن متى يجوز المتح يبه هناك أدلة تنهى هناك أدلة تثبت كيف نجمع بين النصوص أقول ذلك بعد الاستراحة أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم عليكم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى الآل والصحب والتابعين إلى يوم الدين أما بعد متى يجوز المدح ومتى لا يجوز المدح قد جاءت أدلة تدل على النهي وقد جاءت أدلة تدل على الجوازي الجمع بينهما كما قالها أهل العلم. أن المدح يجوز في حالتين اثنتين إذا كان يمدح بحق وصدق وإذا كان يأمن على الممدوح العجب والفتنة والكبر فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فالأولى عدم المتح لكننا نضيف شرطا آخر في بيان ذلك وليس زائدا لكنه في البيان فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يمدح رجلا فلما سمع المدح قال للمادح قال تعالى انت بتبدح مين قال فلان فقال له هل أنت سافرت معه ونحن نعلم أن السفر يسفر عن اخلاق الرجال لأنه في السفر بتنكشف حقيقته تنكشف بضعطه أخلاقه فعمر لما سمع الرجل بيمدح فقال له هل سافرت معه؟ قال لا قال هل عملته بالمخالطة والمعاملة؟ دخلت وخرجت وقعدت وقمت وكلمت واتفقتم وتعملتم معاملة؟ قال لا قال هل أنت جار هذا الرجل في صباحه ومسائه؟ انت بقى جاره في معاملة بينكم في الصبح بالليل قال لا قال والله الذي لا إله, هو لا إله إلا هو لا أراك تعرفه يبقى مش أي واحد يمدح مش مجرد ما تشوف واحد عادت معه ربع ساعة أو نص ساعة وتقول لأني لا ده أنا بفهم الرجال على طول ده أنا ما شاء الله خبير أنا فهم كل حاجة لا هل صافرت معه لا هل عملته بالمخالطة والمعاملة لا أنت جاره في صباح ومساء لا قال والله لا تعرفه والله لا تعرفه احنا مجتمعنا بيعاني اننا يعني نسأل الله العافية ندفع ثمن المتح نفاقا فلا يواجه الواحد منا صاحبه قلوش أنا بحبك في الله لأنك أنت بتعمل كذا وكذا كذا ولكني أنكر عليك كذا وكذا وكذا إنه ممكن واحد يقبل واحد يقول له والله ما شاء الله عليك منتهى الأدب وأخلاقه كريم وبعد ما يخرج من عنده يقول بالك منه خد بالك منه ده مش كويس لماذا ينتشر هذا بين الناس ليه لماذا نجامل على حساب ديننا ليه إذن متى أمدح متى أمدح إذا كنت أعلم صدقا ولا يكون الصدق إلا بالمعاشرة والمخالطة بالمعايشة بالتجربة بالواقع لكننا وللأسف الشديد وهذا واقع وأنا أرى ذلك أقسم أني أرى ذلك عادين مع بعض وبيأكلوا مع بعض في طبق واحد سواء كن نساء أو رجال ثم تخرج من عندها فتفتش عيبها ثم يخرج من عنده فيخوض في سيرته مع أنه لما أعد معاه قال والله أنا بستريح لك يا أخي مش عارف ليه لللفل كده بحبك في اللفل كده يعني مش لما بعد معك بحس أن أنت يعني من ناس وأنا في حد في الدنيا غيرك أنت ده أنت صاحب الوحيد ثم يخوض فيه بيوتنا علاقاتنا يعني روابطنا هشة بسبب أننا لا ننضبط بهذا الضابط طيب ماذا على الممدوح قد عرفنا متى يجوز المتح متى يجوز المتح إذا علم صدقا وإذا أمن على الممدوح الفتنة العجب الكبر ثم أضفت أنا تفصيلا وهو المعايشة والملابسة والمواكبة فماذا على الممدوح خلاص حصل وهناك من مدحك في واحد مدحك وقعد يقول بقى فيك ما شاء الله الأدب والأخلاء والكرم والتواضع وكذا إلى آخرين وأنا أعلم نفسي تولي كما كان يقول علي رضي الله عنه كان إذا قابله الناس بالمدح يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تآخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون يبقى لما حد يمدحك يبقى شكرا شكرا شكرا ايه شكرا ايه ده ها ما ينفعش يبقى شكرا واخد بالك كده والناس بقى تمدح بقى ما شاء الله شكرا شكرا المطلوب ايه اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلموا واجعلني خيرا مما يظنون يبقى على الممدوح أن يقول ذلك لعلمه من نفسه أنا ضعيف واللي بتشوفه مني في الظاهر الله يعلم حقيقتي في الباطن يعلم أني ضعيف فاللهم اغفر لي ما لا يعلمون أستر علي يا رب متفضحنيش وإيه كمان ولا تؤخذني بما يقولون لأنه لو أخذك بما يقال فيك ثقل الحساب واشتد الحساب وبدل ما يبقى حساب يسير لأنك ضعيف مسكين يبقى حساب عسير لأنك مسؤول وراعي وقضوة وفي موضع قيادة ثم اجعلني خيرا مما يظنون يبقى على الممدوح أن يكون كذلك أيها الأفاضل المؤمن الحقيقي لا علاقة له بالناس صدق من قال إن الفقيه هو الفقيه بفعله ليس الفقيه بنطقه ومقاله إن الفقيه هو الفقيه بفعله ليس الفقيه بنطقه ومقاله وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه ليس الرئيس بقومه ورجاله وكذا الغني ليس الغني بماله لا إنما الغني بحاله وكذا الغني هو الغني بحاله ليس الغني بملكه وبماله إذن نريد أفرادا تطبق الإسلام عملا ولا تقع في هذه الآفة الخطيرة من آفات اللسان تعرفونا بسبب آفة المتح أسندنا الأمور إلى غير أهلها ليه الراجل دات حط في المنصب ده لأنه لما ده قال كويس وده قال كويس كلنا سقفنا كلنا وقعنا كلنا قلنا آه ما شاء الله طيب انت تشهد بكده أبداً بس أعمل ايه؟ كله أهل لمالنا أسندنا الأمر إلى غير أهلي وهذه أمانة هذه شهادة الكلمة أمانة فلا تخن هذه الأمانة إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخة الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا سبعين خريفا إذن المدحو المشروع والمدح الممنوع هذا بيان يتعلق بآفات اللسان نسأل الله تعالى أن يطلق ألسنتنا بالحق. ألسنتنا بالحق اللهم أطلق ألسنتنا بالحق اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون ولا تآخذنا بما يقولون اللهم سدد قولنا وسدد فعلنا اللهم سدد قولنا وسدد فعلنا واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إننا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجاب ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل هذه ساعة إجابة اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا واستجب دعاءنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم فرق جموع الكافرين اللهم شتت شمل المجرمين اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم فرق جمع اليهود اجمعين ومن عاونهم او شايعهم اللهم دمر اسلحتهم اللهم عطل الاتهم اللهم فرق كيدهم واجعل كيدهم في نحرهم اللهم احق اندماء المسلمين في فلسطين اللهم حرر المسجونين من المسلمين في كل مكان اللهم اللهم ثبتهم عند نزول البلاء اللهم أطعم جائعهم اللهم اكسعارهم اللهم اكسعارهم اللهم أغنهم بغناك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تكون لهم مددا يوم قل المدد وكن لهم معينا يوم قل المعين وكلهم لهم ناصرا يوم قل الناصر اللهم حرر المسجد الأسير من تحت أيدي هؤلاء الملاعين اللهم وحد بين صفوف المؤمنين اللهم ارزقنا الشهادة في سبيل نصرة هذا الدين آمين آمين آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقول قولها هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم هذا ما أعلم والله أعلم بالصواب فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله برئان مما أخطأت فيه